الذي خلق سبع سماوات طباقًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور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 كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير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 مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير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 أَمْ آمنتم ما في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان كذير أو يروا إلى طَيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقُبِضْنِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَانِ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٍ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 بَلَ الْجَوْفِ عَتُوٌّ وَنُفُورَ أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئَتْ وَجْوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُ بِهِ تَدْعُونَ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 فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمْمَعِينَ